فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبًا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبًا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 ولهُنَّ رُبُعُ مِمَّ تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْدِيٌّ.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 يُدَخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيمٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ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 انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء وَلَا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأم تُنْسَاءَكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ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 سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً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 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ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 فما لكم في المنافقين في آتين والله بِمَا بما كسبوا أتريدون أَن أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القوا اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدين لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة وَلَا يهدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا الغفورا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَفِيرًا وَسَعَهُ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, فليصلوا معك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا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 فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولله مَا في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءُ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُونَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا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 رسولü ve Kitab ve Kitabı Lәfiz nәzәlә rәsüllü ve Kitabı Lәfiz azәlә mın qabl ve mәy yekfır bıllәh ve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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا لا يرائون الناس يرائون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا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 ''İn المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ''İlla الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم, وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين''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 ''İn الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً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 فبما نقضهم مفاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل قبَعَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بُهْتَانًا عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وَمَا قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا